اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات الكتاب مبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين مَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً, آية فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ 118. وكانوا به يستهزئون 119. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم 110. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أن ارسل معنا بني اسرائيل قال الم لم نربك فينا وليدا ولا بث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانته من الكافنين قال فعلتها اذا وانا من الضالين 124. وفرعت منكم لما خفتكم فوهب لي, حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين 125. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل 126. قال فرعون وما رب العالمين 121. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 122. قال لمن حوله ألا تستمعون 123. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 124. قال إن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 124. قال أولو جئتك بشيء مبين 125. قال فأتي به إن كنت من الصادقين 126. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 127. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 يأتوك بكل ساحر عليم فجمع السحرة لقاء يوم نعلن وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلن نجا السحرة قالوا لفرعون ان لنا لا اجرا ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قالا ان وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا ما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 119. وأوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي إنكم متبعون 110. فأرسل فرعون في المداء حاشرين 111. إن هؤلاء لشرذمة قليلون 112. وإن 119. وإنا لجميع حادرون 110. فأخرجناهم من جنات وعيون 111. وكنوز ومقام كريم 112. كذلك وأورثناها بني إسرائيل اتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدعون قال كلا ان مع ربي سيهدي 124. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 125. وأزلفنا ثم الآخرين 126. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 127. ثم أغرقنا الآخرين 128. إن 112. وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 113. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 114. واتل عليهم نبأ إبراهيم 115. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون قال افرعيتم 122. وما كنتم تعبدون 123. أنتم وآباؤكم الأقدمون 124. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 125. الذي خلقني فهو يهدي 126. والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَدِنِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ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 يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذِنَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُبْرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ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 Allahumma kunna la fi dhalalin mubeen idh nasawwiqu bi rabbil alamin wa ma adhallana illa al mujrimun fama lana min shafiin wa la sadiq ham اولا ان لنا كروت فنكون من المؤمنين فلو ان لنا كروت فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 119. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 110. فاتقوا الله وأطيعون 111. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذنون 112. قال وما علمي بما كانوا يعملون hisabuhum illa ala rabbi law tash'un wa ana bi qarid mu'min in ana illa nadhi'un mubeel qalu la illa lam tantan ya nooh la takuna min al marjumin qala rabbi طَوَّنِيكَ اللَّهُ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّي وَمَنْ نَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ نَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ إِن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 اتقوا الله واطيعوا وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على عبد العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا ضَرَسْتُمْ ضَرَسْتُمْ جَذَرِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَطِيعُون وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ 122. وخاف عليكم عذاب يوم عظيم 123. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 124. إن هذا إلا خلق الأولين 125. وما نحن بمعذبين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 اتُطْرَحُونَ فِيمَا هُنَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر محر فَأَتَتْ بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ وَعَلَى هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فعقرها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسنين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تدخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا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 فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعون فيقولوا هل من نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون عَنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مَأْوَى وما كُنَّا وَنَكُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فلا تدع مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين واندِر عشية واتك الأقردين واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملوا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 تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ لا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَتَصَرَّمَ بَعْدَنَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ